هم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه